اإن كذبوك فاقهر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسو عن القوم المج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 கதரி கத வல்லதீம் கவலிஹத்தூசனயும் பதுல يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ جُنُ الْبَالِ رَتْ فَلُشَ أَلَهَ دَكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا فَإِنْ شَأْنٌ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتْبَعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ كَافِرُونَ بيم يعدلون قل تعالوا اسلموا حرم ربكم عالمكم ان لا تشركوا به شيئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ لَا رَيْبَ فِيهِ وَكُنْتُمْ عَلِيمًا اقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ